بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب تثرت واذا البخار درت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا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 كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما أدرك يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله